وسيجنبها الأتقى الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد نعده من نعمة تجزى إلا برضى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.